ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف كن افتراه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 ت ك و ن جنة له ياكل م ن ه ا و ق ا ل ا ا ل ل ظ م و ن إن ت ت ب ع و ن إ ل ا رجلا م س ح و ر انظر ا ك ي ف ضربوا للعلوم ا ل ا ي س ت ط ي ي ع و ن س ب ل ا تبارك ا ل ذ ي ه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 فأضللتم ع ب ا د ي أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن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 و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا ل ن ح ي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا, ونسقيه مما خلقنا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 بشرا فجعله نسبا فجعله ويعبدون ص ه ر ربك ا وكان ق د ر ا و ي من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما